بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير وممنون وإنك لعلى خلق عظيم فَأَنْتَ بَصِيرٌ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُمْتَكِنِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالدَّهْلُو تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ وَلَا تُطَعْ كُلَّ حَلَّافٍ لَهُ هماز مشاء بنميم من ناعي الخير معتد أثيم أطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني إذا تتلى عليه 119. سنسيمه على الخرطون 110. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 111. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 112. ولا يستثنون 113. عليها طار وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها قادِرين فَلَمَّا أَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومون قَالَ أَوْسَطُكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تَسْبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا قبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا رَبِّنَا ربنا راغبون كذلك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 يَرْنِي وَمَن يَكذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَنَا فَإِنَّ كَيْدَهُنَّ كَانَ مَتِينًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكفو لولا أن تداركه نعمة من ربه لنذذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما زمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إن